فَلَا تَنْكُفُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُهَا أُولَٰئِكَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاءَهُمْ قبل وإن لم وفه منصيبه غير مقوس ولقد اتينا موسى الكتاب فأختلف فيه ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم قريب وإن كل لما لا في أنجوم ربك أعمالهم إن جو بما يعملون خبير فاستقم كمن أمرت ومن ثاب معك ولا تطغى إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولي يا ثم لا تصار واتي الصلاة طرفا النهار وزل فم من الليل إن الحسنات يذهبن سيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمُ أُلُو بَقِيَةً هَوَنَعَنِ الْفَسَادِ فِي لَوْضِ إلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ جَاءَنَ آمِينًا وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُثِيرَ فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم